ويفعل بها فاقرا كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق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 أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أحسب الإنسان أي يترك سدا ألم يكن طفة من مين يبنا ثم ما كان علاقته فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أي؟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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين كلا اذا دكت الارض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان وان له يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أن يتهدن نفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة